وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ الْوَجُوهُ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَاتُهُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيدها به ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَابًا فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبًا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 قد بلغت من لدني عذرا فانقلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا, فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وَكَانَ وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري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 فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة, فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتني زبر الحديد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 ولكن اصبحت افضل لدينا كافرين ارضينا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون نحن أفحسب الذين كفروا نحن يتخذوا نحن من دوني أولياء؟ إن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 ما الههكم الهو واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا